كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا جمَان بل لي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأط قال عَلَى إِلاَّ إِله موسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِبًا وَكَذَلِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ صُو عَمَلِهِ وَصُدَّ عَلِ السَّبِيدِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ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 يك يدخلون الجنة يزقون فيها بغير حساب.